بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وَالسَّاعَةُ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام. الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطبيع طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبير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 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أذنى ألا تعودوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٍ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْلَ فكلوه هنيئا مريئا ولا Whoa. Well, أراف وبذار أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا اشهدوا عليهم فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وَالِذَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنْمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نصيباً وَإِذَا حضر القسمة لِلْقُرْبَى القربى واليتامى والمساكين food mm -hmm. Ooooooo me The There الله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة Oh. wat laat je يسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا something ان ويجعل الله في خير كفي شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفعلوا وارضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ففي حين فمستمتعتم به منهن فآتوه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه إن الله كان عليم حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الرجل بعضكم من بعض فانكحون النبي إذ أهللنه وآتونه مَأْوُف وَأَنكُم نَجْرُكُم فِي الْمَعْرُوفِ صناف غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نصف مَا عَلَى المحصنات مِنَ الْعَذَابِ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 بالشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ آل لن تكون بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انفسكم إن الله كان بكم رحيما 118. ومن يفتح عَنْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِغِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا 117. وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضلوا فضل الله بي بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا <تصفيق> واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقرهون والذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبكم إن الله كان على كل شيء شفذا كل يعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقرون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم الصالحات قانتاه حافظات للغيب بما حفظ الله وَالَّذِي تخافون نشورا فاعظون وهجرون في المراجع واضربوهن, واضربوهن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن قفتم شقاق بينهما فابعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بين 126. إن الله كان عليما خبيرا وبالوالدين إحسان ZANG والجان... ومن يقوم Waarom? não Wallace <تصفيق> مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شديدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن لك ألا لم تكون بينكم وبينه That's <laughs> Oh, voilà. ZANG Als we فإذا سجدوا فليكن 119. معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم denk Yeah. It <laughs> will